وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أ ز و ا ج ك م اللائي تظاهرون منهن أ م ه ا ت ك م وما جعل أ د ع ي ا ء ك م أ ب ن ا ء ك م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 و أ و ل و الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إ ل ا ان تفعلوا إ ل ى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا و ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبي يقولون إ ن بيوتنا عوره وما هي بعوره إ ن يريدون إ ل ا فرارا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 إ ي م ا ن ا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ت ب ذ ي ل ا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ و يتوب عليهم إ ن الله كان و ف و ر ا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال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 وما ملكت يمينك مما أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامراه مؤمنه إ ن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنا ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إ ن اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث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 وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أ ز و ا ج ه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 أ ي ن م ا ت ق ف و ا أ خ ذ و ا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل إ ن م ا علمها عند الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا إ ن الله لعن الكافرين و أ ع د لهم سعيرا خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا